فَقُلِ ٱشْرَبِي وَقَدْ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَإِنْ مَسَّ طَائِنٌ مِنَ الْبَشَرِ أَذًى فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا أقودي نذا طول الله من صوم فلن أكن لي من لَا اسْتَنِدِ إِلَى قَوْمِهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَنْ يَا مُلَقَّدِ تَشَاءَ فَ Yeah أشان اذا قانون